بسم الله الرحمن الرحيم شبكة انصار اهل, أهل بيت البيت الاسلامية البيت البيت للرد على معتقدات الشيعة الانانية البيتانية تقدم البيتانية لكم, لكم او المعتقد الشيعة حتى لا تزعل ما بيقول دين عبني احد من اهل البيت انتم ما اتباع البيت كما تما تعل... أنت تبينون انتم ما اتباع البيت صح؟ أعطى أحد من أهل البيت قال الناصبي كذا كذا كذا كذا كذا كذا واضح سؤالي بارك الله فيك يا سالم حتى نقتنع نحن جميعا معك بارك الله فيك فضل يا سالم سالم معاي سالم تسمعني بارك الله فيك سالم قدمتك على مايك سؤالي واضح أنت عرفتنا عن الناصبي أنا بتعريف الناصبي زين أعطني تعريف الناصبي قالها أحد من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من الاثني 12 اللي عندكم واضح واضح بداية من علي رضي الله عنه ورده حتى المهدي المنتظر واضح أبي تعريف الناصبي هنا ذاك الله خير فضل أنت أبو شعود هذا اللي إجا غلط علي ويقول مع الأسف كلام ما يقال قدام المسامة أمام المسامة سالم سالم بارك الله فيك انا اعتذرت اعتذرتك مكافزك الله خير خلاص اتركنا من الرجل ازال الله خير خلاص نحن الموضوع عطني تعريف الناصب الان في احد اقوام من اهل البيت فضل بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله بارك الله عليك. تزالتوا أذرك مقبول. بارك الله عليك. والله وصلت إن شاء الله. سالم قطع الصوت. سالم. السالم انقطع الصوت بارك الله عليك. الصوت بعدين كان بعيد يا لله. اترفع الصوت أكثر يا سالم إذا كنت تسمعني بارك الله عليك. أخ سالم. او سلام الله حياك الله محمد خلو اقول لكم يبدو ان اخو سالم يبدو حصل عنده اشكال وما يسمع الصوت يا اخوان يا اخوان الناصبي الناصبي عند الشيعة الشيعة الاثنى عشرية ركز معي بارك الله فيكم الناصبي عند الشيعة الاثنى عشرية قال حسن عال عصفور زين قال تنادي بن, بن لحظة برواية ثانية حتى لا تقولوا الشيء عنها هذه ضعيف تنادي على بأن الناصب هو من قال يقال له عندهم سنيا ولكن في أن المراد بالناصب هي فيه في أجوبة المسائل الخراسانية في حسين آل عصفور الدرازي البحراني في صفحة 147 من طبعا دار المشرق الكبير العربي الكبير في صفحة 147 هذه ذكرها الشيخ حسين آل عصفور أو حسن آل عصفور عندهم ذكر أيضا حتى عن الصادق عليه السلام شو ماذا قال هنا قال أص... أش... طبعا هذا عندهم وليس عندنا الناصبي شر من اليهودي شوفوا شر حتى من اليهودي قيل له وكيف ذلك يا ابي رسول الله قال ان الناصبي يمنع لطف الامامه وهو عام ها واليهودي لطف النبوة وهو خاص فانه لا ريب ان المراد بالناصبي هنا مطلق من انكر الامامه كما ينادي به يعني يا اخوان من انكر امامه علي ناصبي ناصبي صح؟ عدل؟ انا انكر ولاية علي انا انكر ولاية علي هل انا ناصبي؟ هنا قلنا الناصبي عندهم اشد خطورة حتى من الكافر كل اهل السنة وجماعة في العالم مليار ونصف مليار مسلم في العالم كل من ينكرون ولاية علي ليس هناك دليل تثبت ولاية علي لا من كتاب الله ولا من السنة نبيه عليه الصلاة والسلام ها الان من اللي قاعد يكفر احنا ولا انتم انا اتمنى يكون سالم رجع ان شاء الله يكون رجع مع الصوت عليكم السلام ورحمة الله ولي يستقرب مننا كثر من هذا الخير. يجيك واحد من الشيعة الاثنان عشرية من حوالي اسبوع يمكن لما ناقشت واحد من الشيعة ومن الكويت حياك الله بصعود انا حياك الله الفاضل ابو فاضل حياك الله نعم حياك الله يجيك واحد اكل يوم من الكويت سلام عليكم مسعود هاي شلونك شخبارك الحمد لله حياك الله عايش هنا والله انا من شيعة الكويت واضح من انك جتك يعني جاوي من شيعة بريد الحين واضح من انك جتك من شيعة الكويت خير خير والله أنا انا ذكري ماخذ سنيه ها وذخالك ماخذ سنيه ايه مو معناته ما تصير واحد يقول لي بسعود مستغرب لا ما مانا مستغرب وين دخل من الشيعة سنة وين دخل من الشيع كذاك الشيع السنة وجماعة لكن لكن لو هذا الشيعي لو هذا السني اللي بياخد شيعية ركزوا معي لو هذا الشيعي السني اللي جاي يبي يتقدم لخطبة الشيعية هل يعرف حقيقة الدين اللي فيها أو المعتقد هل إذن هذه الشيعية تصلي باليوم ثلاث مرات؟ ها؟ هل كان على علم أن هذه الشيعية تسب وتلعن وتكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته؟ ها؟ هل هذه الشيعية تعلم أنك أنت يلي رايح تتخدم لخطبتها أنك ناصب كافر؟ إذن هذا علماني صح لا لا مهاجم مشكلة ها... هل لقعني نقول لأ جماعة الخير دي أما نقولها هيد... نقولها لكم ما يجوز الزواج من الشيعة كما قالها الوالد رحمة الله عليه الشيخ بن باز قال إلا من هدى الله منهم ال... اللي حصل عندنا مع الأسف في الكويت وغير الكويت يا بوكس الكاميرا بارك الله فيك كاشق في قائم على شيئين متعه وخمس في لي طارق العلي والله لا يصير لي اخوان بارك الله فيكم لا يجوز لا يجوز الزواج اصلا من الشيعر الا من هدى الله منهم عند الشيعة اصلا لا يجوز لهم اساسا نهائيا لان اهل السنة عند الشيعة كفار محمد بنقط ليش يا لكن ما تاوجد انت فضل تفضل لا لا قبل هذا كله اول شيء المايك للتحدث وليس الاكل المايك للتحدث وسيلة لنقل صوتك لنا وليس للاكل بارك لبيك. فابعد المايك عن فمك شوية حتى يكون صوتك واضح زاك الله خير انا مو مقل... اللي مو اللي قاعد اقول انا اقول مراجع الشيعة كفرت اهل السنة والجماعة وما بينت وما ميزت قال سني ولا وهابي ها ولا سلفي معادل للجون معادل يا اخوان هل الشيعة قالوا ان اهل السنة كفار ولا الوهابية كفار ولا السلف كفار قالوا من لا يمن في ولاية حالي ناصبي لن يدخلوا الجنة وكل مسلم في العالم لا يمن في ولاية علي هل نحن كفار واضح ابعد المايك عن فمك حتى يكون صوتك واضح الفضل عزيزي سلام عليكم كل شخص واحد الله غير كافر واللي يقولوا انه كافر فشي والله راجع اليه بسمعتها عالم شيعي ولا لو من اي علماء شخصي وحد الله يقولهم كافر ها غريب والله ولكم المايك يو والله شيء غريب فعلا شيء غريب طيب انت من البحرين لا من البحرين انت من البحرين بس انت بيعد تكزب قدمك اتش دي يعني شنو كذي؟ ها بحراني طيب اش رايك في اهل البحرين من اهل السنه والجماعة بحرانية انا برفع انها نقطة حي قالت لعنة الله عليهم كلهم السنة والوهابية كلامه صحيح كلامها حسب كلام على دينها ومعتقدها ومراجعها صحيح لان ما اقفر بينهم كلهم كل هؤلاء الناس لا تؤمن في ولاية علي انت متفق معاها فضل ايو قالت وين الموسنه الوهابيه انت ايش رايك هذه بنت على دينك على معتقدك ومن بلدك رد عليها تفضل قبل لا أرد عليها بسك ايش رايك في الوهابيه التكفيريين اللي س... يكفرون كل شخص ويكفرون قبل ما على شو في التكفيريين اللي يكفرون كل شخص ما حتى من أهل المايك من هذول الوهابي اللي تكفي اللي كفرنا على السنة شنو هابي كفر على السنة وسني؟ واضح النقطة هاي تفضل الوهابي المعروفين ايه ايش شخص ميت ببعهم مثل الوهابي اللي قدم طل ربهم ثناو سبعين درة المعتقد اللي قدم اللي ربهم زر الأحمر اللي ربهم هذا صدق يا الحبيب انا قاعد اقول لك من هم بالضبط عطني اسماهم عطني اسماهم جزاك الله خير فضل قلت لك هذول التكفيريين اللي ما يمشوا على دين محمد ولا دين الله اللي نزل على محمد تبيني اجيب لك من قلتهم يمكن تتكن واحد منهم انا لا اعرفك لا تعرفني لك المايك أقول له عطنا اسمها، ميقول له قلت لك خل موطن واحد منهم، فأنا أقول لك عطني واحد منهم، انا ما لك عطني عشرة، عطني واحد منهم، أبي واحد. أفضل. واحد من ما هو ذم ابن باز، <تصفح> ابن تيمية، <تصفح> كلهم مثلك، ونتلت تبعهم. <تصفح> آه أنا ما مالك. تيمية ما بعينك، اسمه ابن تيمية شيخ الاسلام اسمه ابن تيمية حتى ما تعرف اسمه. طيب ايش قال الشيخ ها بن باز قال بن باز رحمه الله عليه تفضل من مع الخاص ها ما شاء الله كوماندو ها عطني وش يشرح الشيخ بن باز رحمه الله عليه ايش قال على اهل السنه قال هذه السنة كفار وايش قال قبل شوي قال نعم كفر اهل السنة عطني قول الشيخ بن باز رحمه الله عليه في حكم على هذه السنة يا جماعه تفضل قلت له الحكم حقيقه جيه مبارز بس ممكن تعلم مني ما مادم انت من اهل التكفير اه طالح لحكم عندك مبارز الحين صارك اش طولة اتوكم ساعة تافع عن اختك البحرانية طيب الحين كلام الشيخ بن باز ليس واضح عندك طيب كلام بحرانية واضح عندك عدل؟ قالت لعنة الله على السنة والوهابية هالبحرين كلهم. طيب برد عليها انت حين بما انك انت من البحرين وشيعي 12 تفضل أقول أخي بحرانية بحرانية لا تفكرين كش, كش شخص مفيدينش يكون ملعون طبعا أي شخص ناصبي ينصب عدالة أحل البيت وكان اللعنياش بكل صوت الله ينقل كل ناصبي كل شخص يخلي العداء لأحل البيت وليكم المايك شكرا هذا ما زي قاعد يقول ما نسمع صوته هؤلاء يقول لا تلعلي ولا تكفرين طيب هي قاعدة تقول لك تقول لك أنا غدوتي مراجعي وعلمائي علماء هم اللي علموني ان هل السنة نواس وكفار معايا الجندي مجهول هي قاعدة تقول لك تقول لك احنا عندنا اللي ما الامام في ولاية علي هذا ناصبي وكلام البنت صحيح مليون بالمية قالك لك أهل السن لا يؤمنون في ولايت عليها هذول نواسم كفار عندك تعليق على كلامه تفضل طبعا بيكون تعليق إذا كانوا لا يؤمنون ما أدري كي ما يؤمنوا بولايت عليه إذا ناسبين العداء لأهل البيت ناس بين العداء مو الولاي الولاي راح تكون شيء ثاني موضوع ثاني أقصد هل هم ناس من العدالة أهل البيت؟ أنا كنا كانوا ناس من العدالة أهل البيت. كان لكن تا تكفرهم تل عنهم قبله ما تكفرهم تل عنهم. المايك حبيبي بارك الله فيك. أنا الحين قاعد أقول لك أنا بسعود من الكويت زين. أنا نאמן في ولايات علي. هل أعتبر نفسي أنا ناصبي عندكم؟ فضل. إذا ما مت... ت إذا من ولايات علي ولكن. ولكن شنو يا بحرانية ترى راح نقطج ها ولاية علي واجحد هذه الولاية هل انا ناصب لي ولا لا تفضل يعني كافر ولا لا تفضل ما دامت واحد الله حتى كان شخص غير مسلم كان شخص مسيحي ولا يهودي يقول الله واحد ما قدر اكفر ما بارك شخص يدعي انه مسلم بس ناصب العدار في فرق بين العداء وبين يقول ان الامام علي هو خليفة من بعد الرسول في فرق انا ما قدر اكفرك اذا انت توحد الله ما قدر اكفرك طب ان هذا قولك انت لكن علمائك ومراجعك اختلفوا الكلام هذا اللي انت قاعد تقوله من نفسك صح ما نقلته وما نسبت لأحد من المعممين صح الا لا معي مراجعك وعلمائك قبل مراجعك ومعممينك بالحسينيات وضح من هو الناصبي الناصبي اللي لا يؤمن في ولاية علي اللي قدم الشيخين على علي رضي الله عنه وارضاهم جميعا هذا يعتبر عند الشيعة ناصبي كافر لن يدخل الجنه يعني علماءك حكموا على المسلمين بجهنم قبل أن يحكم عليهم الله سبحانه وتعالى معاي بالنقطة هذه بارك الله فيك معاي الجندي مجهول ولا ما عندك فكرة عن معتقدك أصلاً شوف البنت بحرينية ظاهر وايد من إحسانيات مطايحة أي أنت ظاهر ما أدش إحسانيات وايد ولا تقرأ ظاهر من كتب الشيعة فالظاهر هذه البحرينية وايد مطايحة بالإحسانيات هذه من ظاهر من جماعة ال اللي عندكم الشيخ في البحرين شو اسمه شو اسمه شيخهم البحرين شو اسمه شيخهم البحرين اللي قال اللي يقولون عنا شيخ بنات اللي واحد ياله قال له يا شيخ الأعرادي مو الأعرادي الأعرادي إيه إيه الأعرادي إيه الأعرادي ياله واحد يعني يقول له يا شيخ قال له ها سامش عندك قال له والله انا جيب طباخ للبيت وهذا الطباخ واحد طباخين قال إنزين بعدين شو المشكلة قال مشكلة زوجتي قال وضح شون مشكلة قال زوجتي 24 وعشرين ساعة لبس حجابها قالوا خير ان شاء الله قالوا ما يصير بتاخد راحتها وهذا الطباخ طالع وداش طالع وداش قال لا بسيط العمر قال شنون قال عندك عيال قال عندي عندك بنات قال عندي اصغر بنت عندك عطها للطباخ. الطباخ قال يشير قال يشير في ديننا يصير في ديننا عادي شو زوجها قال متحة عطى بنتك متعه ايني زوجتك شو تصير له بصير عمته انه يتبصق حجابه هذا الشيخ العراضي قالها في احدى حسينيات البحرين وبشهر رمضان ركزوا في شهر رمضان المبارك ها يعني ما لقى حل حد زوجته الا يعدي بنته الصغيرة متعة حق هذا الرجل واضح بارك يا فيك فانا قال يقول لك هل آذي هال المجهول ايزاك الله خير ركز معي بارك الرافيق الكلام اللي قاعد تقوله هذا منك من منك انت انا بيك كلام علمائك علمائك كفروا وسائر المسلمين في العالم كفروا مليار ونصف مليار مسلم في العالم بحجة انهم لأي في ولاية علي وقدموا الشيخين على علي واضح بارك الرافيق فضل اسمعت علي عليك رجل الله الرحمن الرحيم والله الشيخ الأراضي انا محصمت من الشيء لو حتى كان الشيء الزحيح اول شيء ان المتعهدنا عند مدهب اها هالشي صح وحلال وفان الشي اكون عندكم متون رضاع الكبير ولا رضاع الاجنبي عندكم فتوى الشخص اشخص عندك سواق ولا عندك درائل بمعنى البحرينية اذا تم بيحلق لك خل زوجك ترضاع منه هل هالشيء متناقض والله احنا هل انت تعترف بشير بالرضاع الكبير ولا بالرضاع الاجنبي حق حل زوجاتك لك المايك ما عندنا شيء في الإسلام اسمرضاع الكبير هذه شبهات النصارى على المسلمين وأنت تختو هذه الشبهات من النصارى واتحداك الان تعطيني شيء واضح من كتبنا تثبت عندنا رضاع الكبير صدق طبعا هالشيء أنا لا مرضب وللأسف هالشيء صي على المؤمنين لا أعيش السلام الله عنهم ثم يقولون هالشيء مسجل جدا تكون في البخاري هاد موجود هادش... هادش... موجودة من عائشة رضاءات الغلام وليك المايك وهذا الفكر قبل ما قللك هالمايك انت هاد شي ادرب اكثر مني ما دام انك ادرب ادمن بصحفك من احل المعرفة دايما انت تعرف هاد واضح وليك المايك لا قل اقولك اذا عندك شيء هاته اذا عندك شيء هاته لا تقوله مجرد كم كان... بارك اعرفك اكرر لك وقول لك هذه الشبهات النصارى اطلقوها على المسلمين وانت اخدت هذه هذه الشبهات كريستين ديور تسمعيني كريستين ديور يا كريستين ديور وتقول وحيات العذراء انا مسيحية لو افكر اغير ديني اذهب الى اي دين الا دين الشيعة دين زبالة عندك مايك يا كريستين ديور ولا صوت أشعوره بينكم وبين النصارى بين قصد الشيعة الاثنى عشرية الشيعة الاثنى عشرية عندهم اثنى عشر اله غير الله سبحانه وتعالى انتوا على الأقل ممكن نحسمينهم شوية انتوا عندكم في السباقة عيسى صح? عليه السلام صح? عدد اي مربوط ولا من المفتد الشيعة عندهم اثنى عشر اله غير الله سبحانه وتعالى لأن عندهم علي يخلق الزهراء تخلق عندهم الاستقاطة بالزهراء عندهم يصدون 540 وأربعين سجدة للزراعة حتى تنبي حاجتهم. متى عندكم عيسى عليه السلام؟ موالي علي موالي علي لا تقعد على التكس تقول شمكسيكي عندك شيء تبي تعرف في عندي إنك رفع يديك ها اللي تقوله مش عارف الله عار الحمد لله متقيين الله قبل ما نشوف مشكلكم ها عندك شيء تبي تعرف في عندي إنك رفع يديك الشيعة كم سجدة الاستغاثة عندهم خلقوها لكم بالضبط آه. خمسمية اربعة عش اي خمسمية اربعة انا قلت خمسمية اربعين خمسمية لا سجدة يستدون هالشي على الزهرة حتى تلبي حاجتهم الفضل اسمع منك <تصفيق> لا انا سمعت سؤالك لا سمعت لا اسمي لا انا سمعت سؤالك لا مو مو مو مو سؤال انا كنت قاعد ارد على النصرانية قاعد اقول لها عند الشيعة عند الشيعة الاثناء عشريه عندهم يستقيثون بالزاراء حيث طبعا الزاراء تلبي حاجتهم فيذهبون الى الزاراء ويسجدون لها اه خمسمية و اربعة عشر سجد سجدة انت حتى تلبي حاجة انت ما سمعت في صلاة الزهراء الاستغاثة بالزهراء او صلاة المهدي المنتظر عندكم انا بس قاعدة تشوف المادة لحظة اه واسعود ممكن كلمة او مايك ابشل ابو فضل الحين احيلي حبي استرفعينك اخدمك السنة وعلي كفر الثاني من غصدك يعني ها ايه تعال تعال ترحيك تعال ايه تعال يبا سمعنا صوت طارق منت ها هات المايك لحظة يا جماعة الخير لحظة بالله عليكم تعال يا موالي يقول مذاهب السنة واحد يكفرت ذالي ها فضل يا موالي عطني مذهب من مذاهب أهل السنة كفر بعظم البعض فضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللانة الدائمة على أعدام مجمعين من الأولين والآخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا عريضا شوية مجال ف3 دقائق اربعة دقائق أقرأ لك انهم بعضكم يكفر بعض الصوت ان شاء الله واضح يا اخوان الصوت واضح يا اخوان جاي اسموا اخوان اسمعون انت ابقوا يرحم والديكم بس قبل ما نسمعك رحم الله والدينا والديك واضح للحاضرين والسامعين والمشاهدين اول شيء اذكر لي اذكر لي اول شيء مذاهب اهل السنة واضح قبل ما تقرأ اذكر لي اول شيء مذاهب اهل السنة فضل. عدد لي يا عم اعدد لك يا عم العزيز بس ما يصير تقاطعني انا من البداية طلبت منك 3 دقائق 4 دقائق ان شاء الله اما اول مذهب الحنبلي الشافعي المالكي الحنفي الشافعي المالكي الحنفي اربع مذاهب عندكم اخي العزيز ونضاف المذهب الجديد عبد الوهاب ما ادري اسمه وما شاء الله المهم نكمل يا اخي العزيز خلنا لك مالك شو يقول على البخاري يقول على الشافعي يقولون على المذاهب يا العزيز واضح يا أخوان واضح أخوان جيد اسمع اخي العزيز العلل والمعرفة للرجال احمد بن حنبل الجزء الثاني صفحة 547 يقول وكان العوث كلنا يرى ولكننا ننتقم عليه انه يجيح بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتراف على علماكم ثانية مختلف الحديث ابن قتيبة ص 250. نح نح نأخذ نقطة نقطة. أبي التكفير الآن. أنت تقلت لي نعم المذاهب عندكم واحد كفر الثاني. ركز معاي. أبي موضوع التكفير. أين موضوع التكفير الآن؟ معنا الآن يجمعات الخير. اختلافنا نحن المذاهب هل اختلافنا في الأمور الفقهية أم بالعقيدة؟ ها اختلافنا بالامور الفقهية ولا بالعقيدة ها بالامور الفقهية وليس بالعقيدة صح ولا لا هو الرجل يقول انتم بعضكم بعض كفرتوا بعضكم بعض انا الان اين التكفير اريد انا اعرف اين التكفير يا موالي يضحك موالي ها للحين قاعد يضحك موالي ابي اين التكفير وين التكفير بعضنا بعض يتفضل طبعا اسلوب التكفير طبعا نفيدك كل شوايه اسمعني يا اخي العزيزة واسع سعود اسمعني هاك التكفير معكم سبعين ورح ورح عين يقولي طردنا عين رح يقول حق الشيعة احنا طردنا راح، ها النت عنده ضعيف اللمخ ضعيف الجنة مجهول نرجع لموضوعنا اللي تكلمنا فيه واضح الان انت في البحرين وتحمل الجنسية البحرينية صح ولا لا كلمني عن اهل السنة والجماعة نظرتك عن اهل السنة والجماعة هل تراهم مسلمين مؤمنين موحدين الله سبحانه وتعالى موالي ارجع مرة ثانية نرفع عيلك من جديد الفضل اسفع منك يا جندي المجهول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اكيد كل مسلم صحي مسلم كلهم اي شك يوحد الله ان كان بحرين ان كان سني ان كان شيعي ان كان باي مدهب بادمي وحد الله ما مقدر اكفره وليلي حق ان اكفر اي شخص لكن مايك شون يعني الله؟ شو شنو يوحد الله؟ اشرح لي اياها شو شو تقصدي يوحد الله؟ فضلاً على قولي. الله يعني يقول لا اله الا الله و الله واحد لا ف لا ش كذي الله يعني لا أنت شريك ثاني نازع في الملك لا عندي ولد نازع في الملك ولا أحد إنه نازع في الملك والله. لا, يجل... لا... لا يجسد يعني لا عند رجول لا عند ايد لا طوله طول سبعين دراء لا طوله سبعين دراء مثلا ما يقولون اهل السنة وجماعة لك المايك ممتاز طيب واذا قلنا علي ايضا خالق باذن الله زين الزهراء تخلق باذن الله ها صحيح كلام اللي يقوله هذا أنا قطان بيدني الله الحسين خالق باذن الله ها كلام غلط لا صاح فضل علي والآباء سلام السلام خلقين شنو خلق خالقين البشر خلقين, خلقين الشيعة خلقين شنو بيعرف المايك. لا تربايك قاعد قاعد ما سمعت طارق رفيق قاعد معن شي قاعد مرة ثانية ما سمعتك اقول لك الامام علي عليه السلام والسيد علي السلام والحباس عليه السلام يقول يقول خالقين خالقين شنو يعني يعرف خالق البشر وخالق اشيعتهم ولا شنو خالقين بالضبط ذاك المايك خالقين ليش ولا خالقين اشيعتهم ولا اشيعتهم هم البشر بعد انتم طبعا خالقين البشر على يخلق باذن الله ما يصير ما يصير نقول علي يخلق باذن الله معايا الجندي مجهول ما يصير نقول علي يخلق ايضا باذن الله يصير لا ما يصير السبعه تكس برك رفي يصير نقول علي يخلق باذن الله ولا ما يصير يا مجهول الجندي مجهول اسمعني الجندي مجهول اسمعني ولا التكس ها طيب يصير اقعد اقول يصير نقول يصير نقول علي يخلق باذن الله ركز معي يجوز إلا ما يجوز بس قولي بارك الله فيك بيعقوا شلونك يخلق وش ويش يخلق يخلق بعد كنه يخلق ها واحد مات وعلي حيا ما يجوز ها. الله سبحانه علي علي سبحانه وتعالى يخلق البشر بإذن الله ما يجوز حياك الله الله يسلمك بارك فيك يا غالي يا اخوان لا تنسون اللي طلبوا مني حساب بيت المويل الكويتي ها خلق من؟ قال يقول خلق البشر بإذن الله علي يخلق بإذن الله يخلق البشر طبعا يخلق منه. ها يجوز إلا ما يجوز ممكن إلا ما يكفضه لا بكر ب... أنا بغاد مكلي نارة أنا برايح شوية بارك الله فيك ما يجوز ها ها صار الحين ما يجوز ليش ما يجوز ها ليش ما يجوز نقول ان علي يخلق باذن الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الله عطى نبي الله عيسى احياء الاموات ليش انه من رب العالمين اطى الشيء ان كان الله اطى علي يشفي المرضى ممكن هذا يكون باذن الله ان الله اطى علي يحيي الاموات الله اللي عاطلنا شيء يكون ما يخلق ما في خالق غير رب العالمين انت في شوف في خالق غير رب العالمين انت هل انت خالقنك مثل يزيد ولا معاوية انت جاي منهم من خالقينك طبعا بيكون هاشيء امر مضحك لك المايك طيب عند اكثر من كلامك انه لا يجوز ان علي ما يصير نقول ان علي يخلق بالله صح ولا لا هذا كلام ما يجوز لانه هذا الشرك صح ولا لا, لا. ماكو خالق الا الله سبحانه وتعالى عدل ما عيب النقطه هذه متفقين انا وياك حتى نرجع الى صلب الموضوع اللي فتحناه وياك اذا ما يجوز نقول ان علي يخلق باذن الله صح يا جنتي ما تقول يخلق معي على التيكس فيك ها يصير مساع يقول ما يصير الحين يقول يصير رجعنا مساع يقول ما يصير الحين يقول يصير ها الله سبحانه وتعالى اعطاه من ها اعطاه عيسى وهذا ثابت في كتاب الله لكن هل اعطاه لعلي علي, علي؟ ها هل اعطاه لعلي واحد يقول لك بحر يقول لك الوهابية كفار مو بس الوهابية كفار كل المسلمين عندكم كفار مو بس الوهابية واضح يا بحر كل المسلمين بالعالم عندكم يشيع كفار مو بس الوهابية نعم طيب هل اعطاه الله سبحانه وتعالى لعلي رضي الله عنه وارضاه إذا اعطاها هذبتها لانه تفضل طبعا الله. انا الله اطاها علي آه يخلق اه شواء يبنى اي شك يقدره الهية انا الله سمحي علي يخلق ولا خلي روح مثلا فطين اقرح شيء راح يصير بدرب ادن الله لك المايك يا شو اسمك كلام حسينيات ما ابي عندي انا ارجو طارق تقولي والله بس انا اروح حسينيات اسمع الكلام انا ما احب الكلام عندك ما تثبت عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى ان الله عطى هذا الصفة لعلي رضي الله عنه وارضاه يا مسلمين كلكم الان اللي قاعد يسمعني هل علي يخلق؟ ها هو الله سبحانه وتعالى اعطى صفة الخلق لعلي؟ انا سؤال الان لكافة المسلمين بغرفة ها طيب عطني الان عطني اين الله سبحانه وتعالى اعطى هذه الصفة لعلي؟ انت لو تشوف اسمعني بارك الله فيك انت مو لو انت تروح الهند ولا تروح لسلبين ولا تايلند ولا اندونيسيا ولا ماليزيا وتقعد مع المسلمين راح لك هذا كلام غير صحيح راح هذا كلام اصلا غير صحيح عندك دليل عليه خا بارك الله فيك اما انك رجل جاي تكلمني عن التوحيد وتقولي عليه علي يخنق اي توحيد هذا اللي تعرفونه بارك الله فيك اي, اي توحيد طيب خلينا نسمع ابو بكر ابو بكر او شيء لدارة من رحصة عنده بكر ولا عند ان الله عطى هذا الصفه لعلي رضي الله عنه وارضاه يا مسلمين كلكم الان اللي قاعد يسمعني هل علي يخلط ها هل الله سبحانه وتعالى اعطى صفة الخلق لعلي انا السؤال الان لكافه مسلمين في الغرفه ها طيب عطني الان عطني اين الله سبحانه وتعالى اعطى هذه الصفة لعلي انت لو تشوف اسمعني بارك الله فيك انت مو لو انت لو تروح الهند ولا تروح لسلبين ولا تايلند ولا اندونيسيا ولا ماليزيا لو وتقعد مع المسلمين راح يقولك هذا كلام غير صحيح راح يقولك هذا كلام اصلا غير صحيح عندك دليل عليه هاتيني بارك الله فيك اما انك رجل ياي تكلمني عن التوحيد وتقول لي علي يخنق اي توحيد هذا اللي تعرفونه بارك الله فيك اي اي توحيد طيب خلينا نسمع ابو بكر ابو او شيء لاداره م... ما هربت يقول لي هربت تعال بحضر لك المايك تحرج معتذر تصدق بحضر لك المايك السلام عليكم ورحمة الله سؤال للأخ <تصفيق> ابو سعود من هو افضل هل عمر وأ... او ابو بكر من هو نعم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وارضاهم بعدين شو صوتك انتجت موين تكلم بارك الله فيك ها حاط راسك وين أرفع صوتك صوتك علي نعم الخلفاء عندنا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وارضاهم طيب عندكم أنتم ها عندكم أنتم من هو أفضل علي أم النبي محمد عليه الصلاة والسلام فضل أيب إذا كان أبو بكر أفضل من عمر لماذا لو كان نبيه من بعده لو كان عمر هل أبو بكر لا يصلح له أن يكون يت... وهذا السؤال هذا لك أنت يا قبي هذا هذا كلام الأقبياء مثلك أنت يفهمونه بالطريقة هذه أنا عديتك سؤال وجوابتك على سؤالك الآن قلتك الآن أيهما أفضل عندكم علي رضي الله عنه وارضاه أم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فقط انا لك الحين عندكم حديث يقول بها ما لو كان كان عندكم علي ام الرسول عليه الصلاة والسلام جاوب سرعة وتحداك الآن ما من ناس كلها جاوب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 هذا هذا من ضمن الأسئلة اللي يستحيل تشوفون واحد من الشيعة الاثنى عشرية يجاوب على العموم أنا نك إن شاء الله معاكم بارك الله فيكم واعذروني إذا تأخرت عنكم فترة بسيطة فأنا قلت لكم لأن أمر فعلا حاليا قاعد أبني في البيت وعندي يعني اليام لا إن شاء الله عندنا عرس وإحنا من البنات عندي وعندي بنات بعد المدارس